فمن لم يستطع فَإِطْعَامُ ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَلِيمٌ إِنَّ الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينوات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ الله ونسوه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 ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم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 أولائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولائك أولائك في الأذلين اتَّبَعَ اللَّهُ لَا أَغْنِيَ ورسلي أَنَا الله إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من حاد مَنْ ورسوله اللَّهَ وَرَسُولَهُ يؤمنون بمن حان الله ورسوله ولو كانوا آباءهم